فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذيب بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا تبعونها عوجا وأنتم شهداء ومن الله برا فلما تعملون يا أيها الذين آمن يضيع فريق من الذين غوت الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين